سيا شديد فغسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا 118. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما 119. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وَكَانَ وكان الإنسان عجولا اللَّيْلَ وجعلنا الليل والنهار آيَةَ اللَّيْلِ فمحونا آيَةَ الليل وجعلنا آية النهار مبصرة